إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 والَّذينَ إذَا ذُكرِرُوا بِآياتاتِ رَبِّهِمْ لَْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُم وَعُانَام وََّذينَ يَقولُونَ رَبنَهَ بَلَناَا مِنْ أَزواجِنَا وَذَُّّاتِنَ قُرْوتَ آعي وَجَعلنَ لِمُتَّقينَ إم مام أُل يُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرُواً وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ